إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا وصنعات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فأهادي له وأشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه محمدا أبله ورسوله يا إله الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقالي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا إله الناس استقرر لكم الذي خلقكم من نفس آخر وخلق منها زوجها ومس منهما رجاء جهي ورجاء واتقوا الله الذين آلوا به والأرحام إن الله كان عليكم غريبا يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سميا يصحح لكم اعمالكم ويظهر لكم دردیم و my life. هو في <تصفيق> طاعتنا هي انا اقول ما تسمعون واشربوا الماء ولكم انه هو الحمد لله الملك الديّن الخالق لجميع الأكوان عقد بيننا يا وآله وحط على الإيمان وشرع لي إبادته في شهر رمضان جعله محنا لتلاوه بالصواب والغفران والصلاة والسلام على القاضي على نطف الولد عدنان نبينا محمد اللهم صل و صام و وعلى آله وصحبه الكرام ومن يا الله قد خذاه الله لنا في أيامه أنه واله وأعباره وذهب الغراء الله عليه وسلم من يدع حول الدول والعمل له فليس لنا حاجة في أن يدع أو في أن يدع طرامه وشرافه في, في أن يدع طرامه وشرافه فرده في الصحيحين وهذا موارد لله شهر ومضغط لنفسي المسلم لشهر فيها على ترسي الشيء لله جل سبحانه وتعالى ومن ينذر يستحبذه هذا الشهر ثورة هي ثورة سابقة إن هي a وا نه او چون